šبكة النصيرات ananw1.net تابي ترجع على البيت بلحار قل لي تابي على البيت هالحيط وقل له ترا يا على الباب لا زار لحور هنا اسنتحلي ليت جولنا تترحم في حكم لا بس الحزن يا ربي بالقلب ولع وشلون نواصل لربنا يا ارحم الحنان راحت خلتنا على الساس باكين هم <تصفيق> من حنونا فمسحا ayna sa ulaba qadri am ya li, أمي هي الدنيا وهي الشمس وضلال أمي لي نديتها ما تخلي أمي يا خالقاء من ضيقة البال من سهل أو مرات Možanove u polarization on targetsku onosek voz petu seven bagun agentsk u radin EU Oseši večim وحطك في قبر من الأرض متغير ويلا عسى قبرك وسيعا بالأميال ومن ريحة الجنة بقبرك تهني ويلا عسى قبرك وسعن بالاميال ومن ريحة الجنة قبرك تهنم يلا عسى قبرك وسعن Allah عسى يلا عسى قبرك وسيع بنام يا من ريحة الجنة تهان شبكة النصيرات www.nnw1.net